This is But round four lab وَكَذَلِكَ بَغَثْنَاهُمْ لِيَتَسَابِمْ day oh my. I've ولبسوا في كهسهم ثلاثمائة سنين له ضيب السماوات والأرض أبرقل به وأسمع ما له یا <تصفيق> قم مَا الْمُلْكُ لَنَا إِيَّا نَعْبُدُ وَإِيَّا نَسْتَعِينُ فَاعْبُدْ بِغَضَبٍ وَالْعَشِيِّ الحياة من أغناب وخفت na u oh. Who so so is? خيرا من جنتك ويرسل No. Uh -oh. وانجا کنما تجادو الناي بني وَأَن أمر ربه أَمْرٌ أَفَتَنتُمْ بلغوا لينا المضلين عباد، وَيَوْمَ تَمَامٌ وَجُرْفٌ قد صرقنا في هذا القرآن للناس من كل مسل وكان الإنسان أكثر شيء ونسي ما قد مس يدا وإن وإن تبعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبدا وربك الغفور الرحمة بُلُوعًا جَاءَ مَهُولًا ما بَلَّهُم مَّا وَعِيدُ وتلك القرى فَلَمَّا بَلَغَ مَنْ غَابِي لِمَا نَفِيَ خُتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُمْ فِي الْبَحْرِ راسه في له في البشريا ذهب قال أقتلت نفسا زكية بظاهر نفس لقد جئت نكرا قال ألم أقلك إنك لا تستطيع معي صبراً قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبه قد بلغت من لدني عذرا إذا أتعرأ من القرية من وفاقامه هو لنا شيء زمان سخر ثواني فغى عليه الصبر أما السفنة فكانت بمساكين يحملون في البحر فأردت أن أعيبها موسیقی uh -oh. Oh, girl. و هل I'll be right. Why?